114. ويأخذ فيهم حسنا 115. قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 116. من وعمل طارحا فَلَهُ جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع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 113. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 114. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَتْ مَنْ سَكَنَ نِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعَ لَهُ نقبا